امنع بهواء مطوفه خلوني كل يجروح وعيوني بس تلوم وضال قلبي تعبان ما يلقى راحة وبوه ما خلى غرقة سرا وجنحة وضال قلبي تعبان ما يلقى راحة وبوه ما خلى غرقة سرا وجنحة وش قد عليهم متعة وبقلبي هم يلعا هم ما قدراني عالي عالي عالي لم تستيحي They turn them نجم They see me, a star. خيتيه، أخلوني مقور شاب عم يا هاي يجرح كلامه، خلوني مقور شاب عم لام، يا هاي يجرح كلامه، خلوني حائر وسل قلب عذاب طوب حفظوا بدلاًني. اشكهم فرح قلبي تعب ونجي راح طار دوني حالي القلوب حالب لك والله ما يصير يريتاني أبتِي من كثري الجروح ما أدر شعتي لك والله ما يصير يريتاني أبتِي من كثري الجروح ما أدر شعتي ما فرحوني مرة وطان عيني الحمراء بالعشق عذباني عالم عالم عالم, عالم